السلام عليكم اخلابرك على الحمد لووكف وسلام على العمدين الذي المصفف لاسيياما نبي علينا الله مادم هذا الخير المحيين أدا ظ مادم عين هذا الخير المحيين أدا الله مادم ع هذا علينا, علينا أحد ببد أخافك فينا ولا ونسأل الله أن لا يمكن أحدا من هذه المجالس بحال من الأحوال وأن لا يقفها بحال من الأحوال ونسأل الله أن أجعلها خالصة لوجهه الكريم نصرة لدين الله لفعلها ونشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرفه من شرف المعلوم وليس أحدا أشرف من الله أبدا وليس أحد أشرف من الله دلال في علاء أبدا فشرف العلم يعرف وشرف المعلوم والله دلال في علاء ليس أحد أشرف منهhedه فعلاء فأن تعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات العلا وعلى ربوبية الله دلال في هذا الاعتقاد إذا استقام استقام العمل ولأنه يستلزمه ولأن المقصود الأسمى هو العمل المقصود الأسمى هو توحيد الإلهية لكن لان يصل الإنسان إلى توحيد الإلهية إلا بتوحيد الربوبية العلاقة بينهما علاقة استنزام فالمنهج العلمي الاعتقادي يتلزم المنهج العملي وإن كان المقصود الأسلم هو العمل فالاعتقاد كان موجودا فلما, فلما اعوج ولم يكن على استقامته الصحيحة لن يكون العمل لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء أوجاب فنسأل الله للفعلان أن يستدننا إتمام هذا الكتاب الماتع ونسأل الله إن يدعنا وإياكم من يحرص حجساً جديداً على هذه المجالس أدام الله علينا عليكم هذا الخير نعم طب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب في بصول اعتقاد السلف رحمه الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه نعم وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل نعم بل يؤمنون بأن الله, س... بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحركون الكلمة عن وضعه الله ولا يحذون في أسمائه وآياته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جلس وعلا بزاك الله عنا خير ما زلنا مع اعتقاد الفقه النريا والطائفة المنصورة الظاهرة على الحق إلى يوم الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من, من أمتي على الحق ظاهرين لا يذرهم من خالفهم ولا, ولا من وقال أن من اعتقاد الطائفة النرياء والفرقة هذه الظاهرة على غيرها بأنها تصف الله بما الله به نفسه في كتابه وبما وصفه رسوله في سنته وقلنا هذا هو بجلاء اعتقاد السلف وهذا الاعتقاد الذي به النجاة وهذا الاعتقاد الذي به الظهور على الجميع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رب أصحابه على, على ذلك فكانوا يعتقدون بعد الدليل هنا الاعتقاد نابع من الدليل وقلنا البون الشاسع والفرق الواسع بين علم الأعلم والأسلم والأحكم والأتقن السلف مع علم الخلف هو أن السلف كانوا يستدلون ثم يعتقدون يلتبون الاعتقاد على على الدليل لأنهم وقفون عند هذه أمور الغيب وقفون عندها لا يستطيعون لا حيدة لا يستطيعون تلاوز ذلك بحال من الأحوال هذا الأصل في هذا الباب وقد ضربنا على ذلك أمثلة كثيرة لأننا قلنا بأن الصحابة رضي الله عليهم ما كانوا نتحركون قدما تعبدا إلا بعد اعتقاد الصحيح عند الدليل لما دخل أبو رزين على النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهو يضحك ربنا قال يضحك ربنا فلما قال يضحك ربنا فقال نعم فقال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا رتب, رتب بعد ما اعتقد وهذا كان على إث الدلالة فكان الأمر على الدليل فلذلك هم يصفون الله بما وصف الله به نفسه ومن هنا يقولن بأن صفات الله توقفه وأن الله توقفه أيضا كما سيأتي فبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم فقدت ربنا على ذلك أما في الكتاب فكما قال الله ذلك أعليق الرحمن على العرش السواء وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا أنبغي له أن ينام يرفع القسط ويقفده سأذبت ونفى صحيح ولا لا إن الله لا يناب صفات سلبية وهذه لإثبات كمان الضد ونفى بعدما نفى أذبت قال يرفع ويقفد وهذه من أفعال من صفات أفعال الله في فعلاء الغرض المقصود بأن هذا أعتقاد السلف فقالوا بإثبات صفات الله ذالة فعلاء في, في الكتاب وإثبات صفات, صفات الله ذالة فعلاء في, في السنة أو بإجمعها للسنة ولأن الإجمع لابد أن يكون له مستند صحيح لله الدليل والمستند إما كتاب وإما يبقى رجع الأمر كله على ما قاله وأصله الشيخ الإسلام هنا على أن الاعتقاد السديد هو أن تصف الله جل في علاء بما أصف به وبما أصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال من غير تحريف ومن غير تكيف ومن غير تعطيل وهذا شرحناه أمس بالتفصيل ثم قال ومن غير تكيف التكييف هنا أيضا نعتقد السلف أنهم بعدما يزبطون, يزبطون بغير تكييف لابد أن نفهم مسألة مهمة هنا عند قولهم من غير تكييف لابد أن تقول هم هنا ما, ما نفعوا التكييف ما ألغوا التكييف في قولهم من غير التكييف ليس إلغاء لوجود التكييف مفهوم المعنى ليس هذا الغاء للكيفية هو إثبات الكيفية يعني في كلامه من غير تكييف وإن كان هنا ليس ثم الدليل على ذلك يعني قلنا من غير تحريف أو من غير تعطيل استقاها من الأدلة صحيحة لله وهنا من غير تكييف ليس هناك ثم التصريح على المنع من التكييف لكن هو مستنبط من الأدلة التي جاءت بل قد أقول هو مصرح به في الأدلة ممتاز وليس كمية شيء يعني قد وقال لذا نقول بين التمثيل والتكييف علاقه اتفاق واقتراب فكل ممثل ممثل مكيف ولا العكس فبينهما معمول خصوص لكن نقول من غير تكييف هناك دليل ادات ما هو يعني هو البعض يقول بان هذا ليس, ليس عليه دليل تصريحي ان ان ان ياتي بهذه الضبطيه بها من غير دقيق قلنا من غير تفسير الدلاله بها ليس كمثل شيء اه ايضا من غير تعطيل القول من التعطير. التكييف هنا جاء جاء في بعض الروايات أن المسلم قال لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في خلق الله فإن الله لا تصل إليه فكرة وقد حسنوا بعض أم لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في خلق الله ده. فإن الله لا تصل إليه فكرة فالآن لما يقول لا تتفكروا في ذات الله فهذا فيها دعاء وضحة جدا أن المسألة هنا على مسألة التكييف فهنا عندما يقول شيخ الإسلام من غير تكييف ليس إلغاء للكيفية ليس نفيا للكيفية هو إثبات للكيفية لكن لكن مع إثباتها هي مجهولة بالنسبة لها هذا الذي أراد أن يقوله يقول مع إثباتها فهي مجهولة لنا نثبتها مع, مع اليقين بأنها موجودة لكننا نجهلها لأنها من الغيب لأنها ما غيب ما معنى التكييف التكييف هو أن تتصور كيفيه للصف مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رايت ربي هذا حديث في في الترمذي ربي في احسن صوره رأيت ربي في احسن صوره فقال يا محمد اتدري فيما يقتسم الملؤ ال اعلى قلت لا اعلم قال فوضع يده على صدري من الذي وضع يده على صدره الله هذا كلام من كما ما احد يقول انا انتم وانتم الله النبي هو القب دائي النبي هو الغالب ذلك قال فوضع الله يده على صدري هذا قال فوضع يده على صدري شوفوا الجزء الذي ياتي بعد ذلك قال حتى وجدت برد انامله يبقى وصف الله بايه وصف الله بايش باليد اولا صحيح الله بي. وبعد ما وصف الله باليد وصفه بالانامل صحيح قال فوضع يده على صدري فوجدت برد انامله فقلت في في الدرجات والكبرات علم. لما وضع يده على صدره علمه سبحانه وتعالى فبعد ذلك أجاب لكن الآن نقول بأن قول إنسان تصريحا قال فوضع يده على صدره حتى وجدت برضى أنامل هنا يأتي الرجل يقول يد, يد وأنامل فيكيفها يكيفها يكيف الأنامل ويأتي لها هيئة فيتخيل هيئة معاين هذا معنى التكيف فالتكيف عام من التمثيل التكييف هو أنه هو إما أن يجعل لها مثلا أو لا يجعل لها مثلا فهو في الذهن يكيف يتهيأ يهيئ الصورة يتصور صورة معينة لهذا وهذا الضدار المبين بل قد يكون كفرا بل بقى بقى بقى قد يكون كفرا أولا قبل أن نقول بأنها تاهم كلامك صحيح لكن هنا في المرتبة التي تأتي قد يكون كفرا أولا من غير تكييف كما قلنا لهذا الحديث الامر الثاني التكييف الكيفيه للتكييف لصفه من صفات الله العلى هو تكلف وتقدم بين يدي الله ورسوله والمكيف لصفه من صفات الله العلى سواء جعل لها مثلا ام نجعل ام لم نجعل لها مثلا هو نازل تحت قول الله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وايضا ونادر تحت قول لا لك علا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم فانت الان تتكلم عمن عن, عن الله نافعلاء عن صفات الله نافعلاء ففف اطل هنا نقول كل صفه من صفات الله دلفعلاء بد أن تكون لها كيفيه لان العقلاء اتفقوا على انه لا ذات بلا, بلا صفات ولا صفات بلا كيفية لا ما خاص هو دور <تصفيق> لا ذات بلا صفات ولا صفات بلا كيفية لا يمكن ان تلت صفة بلا كيفية صحيح ولا لا يعني أنت لو قدس محمد الكريم سأقول لك وكيف كرمه يقولونك السيد الجرار لا يمشي إلا ويعطي يمينا وهسارا ما يسأل يعطي قبل أن يسأل صحيح ولا لا ها؟ محمد فصيح وكيف مصاحبه النظم والنفع وأن تتصف الكيفية ولا ما يمكن أن تجد صفة إلا ولها كيفية مفهوم وصفات الله لها كيفية لكنها من باب الغيب وما دامت من باب الغيب فالديانة ولا اعتقاد الصحيح ولا أن أسلم وأن أقول آمنت بالله بمجاء الله على مراد الله وآمنت برسول الله بمجاء الرسول الله وعلى, وعلى مراد رسول الله فهينما أسمع قول الله لفعله لموسى ولتصنع الله مدعنا كذلك الله مدعنا لما كده. لما فرور حمطراز زي ما تعرف انك انت العدد هنا ما تسمع في قوله على ولتصنع على عين تثبت العين لله درك والله لكن كيف العين عندما كيف العين الاجابه السديده عند معتقد اهل السنه يا جماعه الاجابه هو ان يقول للعين كيفيه لكني لا اعلم للعين كيفيه لكني لا اعلم هي من الغيب فامنتم بالله الله والمرض الله وانتم برسول الله بما رسول الله عليه وعلى مراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى التكيف يبقى إذن من غير تكيف فاعتقاد السلف أنهم يدودون الصفة بغير تكييف مع عدم نفي التكييف ولذلك يأتي كلام مالك هنا المشهور أجبتنا أمس أنه كلام عبيعة بل هو كلام من مسلمة لكن الله على كرامة لمالك والشدة تحريه للسنة طار بها المطار إلى يعني نسبة لمالك قال لما سأله الرجل دخل وقال الرحمن على العرش استوى هل استوى؟ صفة أم قل цفة؟ الصفة هل استوى سفة؟ طيب إذا سؤى بل اصفة فقال للرجل كيف استوى؟ الرجل هنا لا ينكر الصفة امتبتها ولا ما أمتبتها؟ وأبحث عن إيه؟ عهي يبا إذن أول الأمر أنه أجبت الصفة عندما قال الله الرحمن على العرش استوى مرة أولا تبا حتى في الخير ولا ول وتبعwan التعين الخير ما أولها أمتبتها لكن هو يبحث عن كيفيه كيفيه الاستواء هيئه الاستواء. قال كيف استوى اشتد الامر علامات حتى عليه العرق والرطابات ثم قال الاستواء معلوم غير غير مجهول ها والكيف الاستواء معقول والكيف غير مجهول الاستواء معلوم والكيف مجهول لا نعلمه مجهول والايمان به يبقى الإيمان به معناه أي شيء مع الإيمان هنا الإيمان به أثبت أمرين أثبت أولا إثبات كيفية وجودها وأثبت أن, أن محل الإيمان أن تؤمن به على أنهم من الغيب قال والإيمان به واجب معنى ذلك معنى ذلك الإيمان به واجب فيها فائدة مهم جدا عقدين لما يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب قلنا أفاد فائدتين الفائدة الأولى وجود الكيفيه الفائده الثانيه وجوب الايمان بها ماذا نستفيد من خ... ما من وجوب الايمان بها واليمان به واجب بقولي واليمان به ممتاز جدا وتزيد عليه ما اريد الان واثبات الكيفيه تسليم الغايات وامرها كما هي جيد جيد كيف ممتاز في زياده عليه علي. كل هذا كلام اجابه سديدة لا استطيع ان ردها لكن يبقى شيء واحد اريده ما أنا أنا لا لا انظر إلى هنا للنت لان اصبحت المساله المفاضله صعبه بينكم والله هم ايضا ما اسرعوا بالإجابة فمعناه اذا كما يقول والايمان بها واجب معناه معناها كما قلت معناها نفيها نفيها, نفيها نفيها نفي ونفي الاجابه هذا الذي اريده نفي ونفي الاجابه جابها يوسف والله ما قال ما انا ما سمعته أنا. قال في اذنك خلص انتوا حبايبي مع بعض هذه عصافير مع بعض لكن المفروض واحد منكم ياتيني بالاجابه ها واجب هذا سيد هذه لطف المعنى نفسه سيد انا قلت اجاباتكم كلها شديده اريد شيء زايد صحيح ولا لا فهذه معناها ذهب الايمان وهذا الذي يجعلنا نقول بأن الذي ينفي الكيفيه مفوض صحيح لانه فوض المعنى فوض الكيفيه لغى الكيفيه والالغاء الكيفيه الغاء للايمان لان الذي الذي الذي نافى المعنى من باب اولى الغى الكيفيه مفهوم الكلام فهذا النوع من انواع التعطيل الذي ينافي الايمان هذا نوع من انواع التعطيل التعطيل الذي ينافي الايمان فانظر درر الكلام امام مرقد قال الاستواء معلوم في اللغه يعني والخيف مجهول والايمان به واجب. والسؤال عنه كده كيف نزل لا ينزل ربنا طول الليل انت تعرف البدع كثير جدا في النذور بالذات كيف نزل فكيف نزل وهذا سؤال شوف السؤال ده عنا؟, عنا لبعضين من المتاخرين وقالوا والسؤال بدع علينا بحث عنه ينزل ويخرج من العرش هذا سؤال عن كيفيه يعني لما يطرح هذا السؤال او ينزل ويخرج من العرش هذا هذا السؤال بتاع واسلم ما فيه ان تكف عنه وان كان فيه اجابات سنبينها لكن عندما السؤال السؤال عندما يطرح اينزل ويخرج منه العرش هذا تكفير وذلك اسلم ما قال قال متى قال وده كلام اسحاق بن راهي قال أنزل ويخرج من العرش لانني اثبت الرحمن عرش استوى اثبتها واثبت ايضا انه ينزل قمته وهنا سالمة وغرئة الذمة بأنني أدور مع الشرع حيث ضرب ولذلك يقول ليس بعيد لأن الله تعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ولذلك الذي يقول, يقول لما ينزل ما تقول بأن, بأن السماء تظل أو تقل كل مخلوق يحتاج إلى الله لذا فعلان مفهوم؟ بأن التقصير العام من غير تكيف وهذا عتقال السلف لأنهم يثبتون الكيفية ولكن يثبتون أيضا أنها من الغيب الذي لابد التسليم له فيثبتونها بقول الإيماء الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول هو يثبته والإيمان به بوجوده وأعلم أنه غيب والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فالذلك سالم للصحابة الكرام وسالم للسلف الأماجد سالم اعتقادهم في صفات الله دل فعلا أنهم أثبتوها بغير تكييفا أثبثوها بغير تكييف وما جاء عن السلف في, قول في قولهم أمروها حيث أمروها كما جاءت يعني أمروها بعد عير المعنى بها كما جاءت ولا تبحث عن الكافرين لا تتفكروا في ذات الله ولا في صباته فإن الله لا تصره فكر إن الله خلق ذيك ذكرت ذيك من العنق يعني رجلي العنق يعني مسيرة كذا وكذا من السنين. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت عن العديث وكان في كلام لكن الألباني حسن حسن أيضا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ألن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاطقه يعني خفقان الطير كذا وكذا من السنين كذا وكذا من السنين طيران ولم يصل من من شحمة الأذن إلى العاطق أحد يصف لنا هذا الملك لا ما تصف الملك صف من الاذن العاطفه صفهاني صفرك فعد لا تستطيع النفس سلم رعب قال دثروني دثروني زملوني زملوني لما لما سئلت قال سمعت صوتا طيب يمينا لا ارى يسارا لا ارى نظرت ببصري إلى السماء فوجدت الملك الذي كان ياتيني في على كرسي بين السماء على كرسي صفر كرسي لا تصف الملك سفر كرسي اللي بين السماء والأرض وقع جالس عليه لا تستطيع عاقوسي قال قال له ستمائة أحد يعرف يصف جناح واحد شوف لإبعاد الوصف قال يصد بجناحه الأفق لا تستطيع أن تصف ملكا خلقا من خلق الله لفعلها فكيف بالصفات الله العظيم. لذلك أن ناكل التكييف لله وهذا أنت لن تصل إليه بحال أحوال فما عليك إلا التسليم والإيمان كما فعل السلف الكرام قال من غير تكييف اطرأ ما, ما بعدها قال من غير تكييف قال رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنتيل قال من غير تمشيل وهذا أبدع فيه المصنف لأنه أتى بالنظة التي جاءه بها القرآن لأن الله قال ليس كمثله شيء والكاف هنا كاف زائدة الكاف هنا زائدة وطبعا هي زائدة وغير زائدة لأن هذه لا تأتي زائدة آه آه شفت أنا إيش خطرة قلت زائدة وغير زائدة أدربت نفسي حتى أبرر سحاتي أمامك من سيوفك ورماحك التي تأتي فإن أنت سمعت الأولى أنك متربص بها الدوائر عدت طير الرقبة وستنيها غفلت عنها نأتي بشهود <تبع> قلت ايش انا لا ده الحمد لله الثانيه سمعوها فعشان قلت معنى زائده يعني في الاعراب وغير زائده لانه ما في في شيء زائد هذه جاءت للتاكيد نعم هذا هو جاءت للتاكيد بهذا الباب وان الله على لا سميع له لا نظير له ان له سبحانه جل وعلا فقال لي نعم ما هذا هذه هذه كما قلنا للتاكيد فعلى المثال كنفله شيء وهو السميع البصير لذا قال من غير تمثيل والتمثيل هو أن يقول ان يقول صفه الله مثل صفه زيد مثل صفات عمرو مثل صفات كلب وهؤلاء هم المجسمه الذين غالو في, في الإثبات في الذين غالو في الإثبات اثبتوا نعم طبعا القدر المشترك موجود الجميع اتفق على هذا وانا ساناتي لديك لابد غالوا فيه جعلوا المسألة فيها مطابقة أولا في التمثيل هم يقولون يد الله مثل يد زيت الذي جرهم لذاك عين الله كعين عمر نزول الله إلى سنة الله كنزول, كنزول محمد من كرسيه على الأرض مفهوم فإذن هؤلاء, هؤلاء مثلوا هذا هو التمثيل والتمثيل يفارق التشبيه التمثيل فيه مطابقه تم لجميع الصفات كاليد باليد هذا التمثيل لا ينخل منه شيء كل جميع الصفات منطبقه مطابقه تم جاء جاء والرجل هذا قد اقر ما كذب قد انا الذي ما ما كنت اقول اقر وهذا من فضله اذا هذه مطابقه تم التمثيل التشبيه ممكن يكون مطابقه في اغلب الصفات لا في كل الصفات هذا التشبيه يشبهه في كل شيء إلا لون العينين زي نراه توأم لعمر قال الولد منطبق فألا لون العين أو إلى الطول هذا أطول من ذلك ففهم هذه المشابهة أما الممثلة الجميع عندنا في مصر وقال عندما يكون المسألة فيها ممثلة ماذا يقولون لا لا أشوف, أشوف الرجل ها كأنه جالس في حوالي شمر الخيمة فهو له وانقسمت إيش؟ بالضبط سأقول ما في مماثلة ففرق بين التمثيل والتشبيه كما قلنا التمثيل مطابقة في جميع الصفات هاتم وأما التشبيه في أغلب الأصفات وال والشرع جاء بالتمثيل ليس في شيء وهنا الصحابة الكرام لا ينكرون القدر المشترك بين الصفات تقول إن الله وصف نفسه باليد ووصف عباده باليد إن الله وصف نفسه بالسمع والبصر ووصف عباده بالسمع والبصر كما سنبين ماشي فهنا نظر العلماء نظر طوائف الإسلام لمثل هذا لأن الله جلاله قال ان الله كان سميعا بصير وقال الله جلاله فعلها أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبتري فجعلناه سميعا قالوا سمع وسمع واستواءه التساوف لس التساوف لس فالطوائف نظره هنا بعضهم قال الغي تعطيل قالوا قلنا سمع بسيط سمع بسيط اذا لا سمع ولا بصر لما خوفا من فرار من التشبيه او التمثيل كما تقول تام التمثيل الاول يفهم وهم لما قالوا قالوا سمعه وبصر سمعه فقالوا سمع الله كسمع عمرو الله كبصر عمرو وسنبين ضلال الفرقتين واما اهل السنه والجماعه الوسط العدول قالوا نثبت سما وعصرا لله ونثبت سما وعصرا للعباء للخلق ولا, ولا ننفي قدر مشترك تعرفون ليه لا, لا ننفي قدر مشترك ممتاز لفض فوق لو لم يكن هناك قدر مشترك لا يمكن أن, لا يمكن أن نقول بقول مالك الاستواء معلوم يبقى احنا في صفة السمع سنقول واستمع معلوم لكن من وين علمتها القدر مشترك علم من ذلك مفهوم بإذن معنا نقول لابد في قدر المشترك هذا هذا الذي يؤدي به إلى إتقان إدراك المعاني ثم نقول وهذه صفة طريقه, طريقه بجماله وكماله وبهائي وعظمته وهذه صفة طريق بعجزه ونقصه وضعفي على الإنسان مفهوم؟ فنقول إذن قدر المشترك لا, لا ننفيه نثبته ومع وجود القدر المشترك ندرك بها المعارف مع البن الشاسع والفرق الواسع ولا حياس ولا كاسيه لا كاسيه الاولوي ولا كاسيه القياد الاولوي في هذا وهذا طبعا له ضوابط كما كما سياتي هذا نظر اهل السنه والجماعه لذلك قالوا نحن نقول التساوي في اللس لا يستلزم التساوي في المسمى نعم سميع بصير لله سم ولزيد سم لله بصر ولزيد بصر لكن لكن هذا التساوي في اللس لا يستلزم التساوي في المسمى نعم فسمع الله وهنا الأدلة تزبط ذلك يليق بجلاله وكماله وسامي العبد يليق بيش بضعفي وعجز وهذه لك الحديث الظاهر الجلي الذي يزبط لك الفوارق هذه وأنت تجريها على جميع الصفات بعد ذلك منها حديث عيشة رضي الله عنه أرضاه تجلسوا في الغرفة وأنه السلام دقلت عليه خولة رضي الله عنه أرضاه تشتكي من زوجيه تقول لفرت له بثني وكانه الولد وكنت له كذا وكنت له وكنت له وكنت له, وكنت له ثم طلاقا طلاقا كان في الجهلية الظهار ينزل من دائرة الطلاقة طلاقا يعني ظهر منها وهي تشفكي وطلاقا غرفة عيشة رضي ما عرضها فيه دهليس والدهليس فيه شبابيك والشبابيك فيها أبواب والأبواب قصور صح ولا لا وإش هي غرفة عيشة وإش والله يا شبر في أشبار قالت كنت أنام أمض رجلي يصلي ورجلي بينه وبينه فإذا أراد عنيات جد غمزة غمزان ما في مكان يعني عنيات جد عند الجنا الصلاق الصوت في يغمز رجلي فقالت إني اني في ناحيه البيت الغرفه الصغيره هذه اللي ما في فروق بينهما الامطار الامطار قليله قالت إني في ناحيه البيت وخوله تشتكي زوجها ويخفى علي على سمع ويخفى علي بعض حديثها طبعاً يالما تتكلم لا يوجد مسألة سراً بينها والإنسان ده هي وانت تعلم الذي ينفعل عندما يشتكي ده بتتظلم كانت تتظلم يعني صوتها لابد يكون مرتفع صحيح لا ومع ذلك خفية على عائشة على سمع عائشة بعض الخلمات تتصورون؟ ثم قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات إنها تتحدث ويخفى عليها بعض حديثها فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قولا التي تجادل هذا سمع الله لذلك في سمع الله يسمع كل شيء لا تختلف عليه اللغات ولا تختلف عنده والأصوات كل شيء كم من واقف داعي كم من متضرح كم من متزل كم من راجل ربه دل فعلان وانت تفخيل هذا بقول النبي سلام قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قابوا في صعيد واحد ثم سالوني فاعطيت كل واحد مساله طبعا سالوني فاعطيت كل واحد مساله كيف تكون مسالمين انت متطورين سالوني جميعا هذا بالاردو هذا بالافريقي هذا بالمصري هذا بالجزائري والرعب كله مختلف مختلف اللغات الجميع جميع الناس من جن وانسان والثاني لغة الجن المهم لا تختلف هذه البلاد كلها لا تختلف قال فاعتلت كل واحد ما سالت يعني سمع الجميع واجاب الجميع ذات من العظيم بقدره الان انفسنا بين للسائل قال أن الحساب كحساب رجل واحد. حساب الجميع الخلق كحساب واحد كما يرزقهم جميعا كمر هذه المساله دله على عظيم ربوبيه الله جل وعلا اذا هنا سمع وهنا سمع وهنا اظهر الفرق بين السمع وسمع قال سبحان تتعجب سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات إن المرأة تشتكي زوجها ويخفى علي أنا بجانبها ملتطقة قريبا من الاتصال ويخفى عليها بعض حديثها فأنزل الله قد سامع الله قول التي تجادلك إذن الاشتراك في ليس لا يستلزم التساوي في المسمى بحمل الأحوال الاشتراك في ليس لا يستلزم التساوي وعيضا القدر المشترك الذي الذي يعنيني بأنني أدرك به المعاني لا يستنزل في كل من كل وجه لا يستنزل من تساويه من كل وجه وأضرب مثلا آخر وأنت بعد ذلك تجري على الجميع أضرب مثلا آخر في البصر قد أثبت الله بصرا لنفسه إن الله كان سميعا بصيرا, بصيراً. ولذلك عندما قال بسمع البصر فعل ذلك أشار بإصباعي على العين وعلى الأذن ما معنى ذلك يا شطار يا حبيبي يبقى ما أحد يقول لي أنت بتشير تذكر رجال تشير, تذكر تشير هل, يعني هل ممكن لنا أن نشير على الصفة بإشارة النبي لا ما يجوز طب وإشارة النبي كيف نوجيها إشارة النبي صلى ساتة لماذا حيثما أشار نشير فقط ما هذا الذي أقوله غير ذلك لا يجوز بحال من بحال هنا اشاره النبي ما كانت اشاره للصفه لل للعينه او الاذن إشارة النبي سابقا كانت للاستمع والبصر لما اشار وقال ان اشارا للمعنى فانت لما تشير تشير لصفه تعرف المعنى هنا ياتي القدر المشترك فسمى الله وصف الله نفسه بالبصر ووصف عباده بالبصر فانظر البني الشاذ اعرفوا قواسي عباد البصريين أما بصر الإنسان لا تعد أمطار صحيح لله بل قل ضعف الإنسان بلغ إلى المدى لأن موسى عليه السلام بعدما شنف آذانه بسماع كلام الله ذلك علاء فإنه تشوق لما هو أعلى من سماع الصوت أراد الرؤية رب أرني أنظر الى. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوفا فلما تجلى وصف كيف فلما تجلى ربه للجبل جعلهم الجبل ما استطاع فكيف البصر وقر موسى لذلك يوم القيامة قال فبصرك اليوم هديد هذا بصر بصر الإنسان انظر إلى بصر الرحمن سبحانه وجل وتعالى قال النبي سلم إن الله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويفضه حجابه النور وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه أنوار وجهه سبحانه وجل في العالم صبحات سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلق وبإجماع الأمة أن بصر الله ينتهي الجميع الخلق بذلك لا توالي عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا ولا جبل ما في وعري ولا بحر ما في قعري لذلك قال الله لموسى مطمئنا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُوا أَرْضِ ما يقف عليه شيء فهذا إذن مسألة التمثيل هنا حتى نتكلم في الطوائف الثلاثة أهل السنة والجماعة الوسط العدول قالوا القدر المشتوك نثبته ونؤمن به وبه ندرك المعاني ونقول ليس كمثله شيء شيء ليس كمثله شيء والطوائف الضاله المبتدعه منهم من قال وغالى في الاثبات فقال بصر كبصر عين كعين يد كيد يد رد عليهم انهم خالفوا خالفوا القران والواقع والفطره صحيح ولا لا والسنه والامر الثاني ان انا اقول اذا قمتم بهذا القول فانتم خالفتم الواقع لانه الاشتراك في الفيلم لا يستلزم الاشتراك في المسمى للانسان يد وللقرد يد وللأرنب يد أجل الله ولي الحمير يد وللإبل يد كلها يد هل تستوي في المعنى؟ هل يد القرد كياد الأرنب؟ هل يد الأرنب كياد البعيد؟ هل يد البعيد كياد الحمار؟ لا لا, لا تستوي إذن التمثيل كفر وضلام لذلك قال نعيم بن حمد شيخ البخاري قال من شبه الله بخلطه فقد كفر قال من شده الله بخلقه فقد خفر أما الآخرون فروا من التشبيه إلى التعطيف فقالوا لو قلنا يد ويد عين وعين سمع وسمع إذن التشبيه والتشبيه كفر فنفروا من الكفر إلى الإيمان ما الإيمان عندكم؟ قالوا التعطيف لا سمع ولا بصر فعطلوا عبدوا عادما وكل في ضلال, كل في ضلال. وكما مشينا في أكثر من كتاب وأكثر من شرح باننا نرى دائما أهل السنة والجماعه ينظرون بعينين جميلتين واهل البدعه والضلال ينظرون بعين الاوراء كل منهم ينظر لطرف فقط اما اهل السنه والجماعه ينظرون بعينين جميلتين هذا بمعنى ولا تمثيل نعم قال صلى رحمه الله تعالى ما ولا تاقين ولا من غير نعم بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء بل يمنون هنا بمعنى بل يعتقدون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء ومع أنهم يقرون أو بالقدر المشترك عند التساوي في لسه بأن الله روالى أثبت لنفسه صفات وأثبت لعباده صفات وإن استوى الصفات في لسه فو فيها قدر مشترك فإنها كما قلنا لا يمكن أن تكون الممثلة بحال من الأحوال نعم ف قال قال ليس على ضوء قول ذلك كمثله شيء وهو السميع البصير وهنا الايه عظيمه جدا ارسلت لك قواعد سلف بانك تثبته الان تثبته وهذا الاثبات بغير تمثيل تثبته السمع والبصر لكن بغير تمثيل قال ليس كمثله شيء ليس شيء وهو اتى بها في موضع الاثبات قال نحن نثبت وهذا اثباته بغير تمثيل مع الاستواء في لأن القائد عند العماء الاستواء في الإسر لا يستلزم الاستواء في المسمى في المعنى نعم. قال رحمه الله بي يبنون بأن الله تعالى ليس كمية لشيء ويستميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضيعه فلا ينفون ما عنه ما وصف الله ما ما فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه يبقى كل ما طبعا عندما يأتي بهذا الكلام بعد الاستاذ بالآية لها معنى يقول وأنهم يؤمنون يؤمنون بالله بصفات الله على دور قول الله لأن الفعلاء ليس كمثله لي شيء وهو السميع البصير قال فلا ينفون عنه ما وصفه نفسه من معنى الذي آت به مردار أرضف هذا الكلام بعد الاستثلال بالآية على اعتقاد الثلف أن اعتقاد الثلف بصفات الله على دور ما قال الله بالإثبات مع عدن النفلي فقال فلا ينفون عنه ما وصفه نفسه من هنا أن أردف هذا الكلام بعد الاسداد بالآية أوكي. هو التوقف طبعا هذه الإجابة الأولى والإجابة الثانية نريدها عاودي السؤال آه. قال الله لا يفعلها وابن سماء أراد أن يقول أنهم يؤمنون بصفات الله لا على دور ما قاله الله ليس كمثله شيء وهو السميع المصري إذ بلا بلا تمثيل ثم ارضى فقال فلا ينفون عنه ما أصموا من بس أصبر بقى خلاص انت محاولاتك جاءت اتركهم يحاولون هم خلصت كم بقي الحمد لله معنا مساح ها يا مقدمه مقوله ليسكن في تدرك السؤال اذا تقصد قلت هو الان قال واعتقاد السلب انهم يؤمنون بصفات الله جل في علاه على ضوء قول قول لا لله لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمعنى اثبات صفات الله جل في علاه مع نفي المثليه ثم ارضك فلا ينفون عنه ما توي نفس صحيح لكن ما زلنا نبحث عن عن مراده ها لكم المراد هذا مبطن في الرد على اهل البدع يلا الان بي... فكروا تاملوا ان نعم ممتاز ثم ارضف هذا الكلام مغربي الله يعلم مغربي انا أراك, اراك مندهشا انا اراك مندهشا منقلبا منبهرا ارى فيك ما انا تعبيرات وجهك ما استطيع ان فيها كتابا يعني انا لابد افهم أنا ما يعني لابد لابد اقرا ما بيوجهك ما وراك علي اي على ذني الناس جريته على ايش على ذني على ذني الناس على ذني ظاهر النص ممتاز الله يعلم بنفس ما زلت ابحث هذا هذا مبط في الرد على البدعه البدع يا اخوتي ابوس هابوس أبوز أيديكم جميعا تأمروا هو شوف أنت الآن دققت الباب ودخلت ومشيت بالخطوة الأولى ما بقي لك إلا كعب الرجل دخل <تصفيق> <تصفيق> ها ادخل هو خلاص هو كمان دخل فإن بقي كعب الرجل شوفه هو ماذا يقول هو يقول الآن في اعتقاد السلف يثبتون صفات الله على ضوء ليس كمثلي شيء وهو السميع يعني مع ذلك أنهم أنه يقول وقد أجبت استلفوا صفات, أستل أستلفوا صفات الله لن لا في علاء معنى التمثيل ولم يجرهم كما جر أهل البدع إلى نفي الصفات خشة التمثيل ما قلتم هذا أنتم ما هذا طارق اسمه اسمه الولوكي ليس ما انا انا هذه دي ما سمعتها لكن ايضا ليست مفصل حتى لو كانت ليست مفصل لكن هذه ما سمعتها لان هذه ايضا على البوابه يعني هذه تاخذ بها على البوابه استا راجع في ذلك انا والله ما سمعته اقسم فهنا شوف هنا كانه لما ارضى في ذلك ارض اراد لك أن تطقن بيقين بجلاء انظر سلامة المعتقد عند اهل السنة في الضوء في ض الدو... على ضوء الايه الدو... لما, لما سلموا عقولهم وقلوبهم بالايمان بالآية مشوا على نفس مع عرسته الآية بإثبات الصفر معناه في التمثيل قال ولا نجأ إلى ما لجأ به أهل البدع والضلالة كما قال المصنف هنا الآن كما ألجأ ذلك أهل البدع والضلالة أنهم قالوا لو أثبتنا ما اتنى إذا لابد من الفرار بالتعطيل فقال فؤان وإنا لا نفعله مثل ما فعله البدع بالفرار من التمثيل بالتعطيل فنفوا الصفر تعطير من الله قالوا اذا لا سميع ولا بصير فمنهم من قال لا سم لا سميع ولا سمع لا بصير ولا بصر ومنهم من قال هو سميع بلا سمح وبصير بلا بصر خوفا من التشبيه من التمثيل فقال لا نحن سنثبته ونفر من التمثيل لانه لا ليس كمثله وننفي التمثيل جافرا وننفي التمثيل أما أنتم فلما اثبتم التنزيه فررتم منه بالتعطير زل قال فلا ينفون عنهم مواصف بي نفسه هؤلاء هم أهل السرعة جماعة أما أهل البدع والضلالة ماذا فعلوا حتى, حتى لا يقعوا في التمثيل ماذا فعلوا فروا من التمثيل إلى النفي والتعطير هو فر ممتاز هو في الحقيقة أنه كيف فشبه ففر يعني هو أهل البدع أنت لو تتخيلوا الآن المعطل ماذا حدث جالت يسمع قول الله فإن الله كان سمعا بصيرا قال سمع وإن العبد سمعا بصيرا إذن ماذا فعل جاء سمع كسمع بصر كبصر فلما شبه قال هذا كف ففر إلى التعطير ها؟ هو ليس مطالب ولابد أن يقف إلى قول يجعل ليس كمثله شيء هو كان لابد عليه أن يقف أمام الآية مع الزمن. لكن لما ارتكزوا على عقولهم وقعوا في, في, في هذه الظلمات نعم ولذلك هذا الذي يبين لك الفوارق البعيدة بين الثلف وبين الخلف الخلف لم يعتمدوا على كلام الله ولا كلام الله وسلم فضلوا وأضلوا نعم الخلف لم يعتمدوا على كتاب الله وسلم فضلوا وأضلوا, وأضلوا. وأما الثلف قد وقفوا وقفوا وقفاً تاماً معظمين موقرين كلام الله وكلام أن بالسلام قالوا إذن سنضبط الصفة وهذه الصفة نضبطها على ضو القول الله لله على في كمثل شيء هو السميع البصير لذلك قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفس لذلك ترى الجميع من الصحابة يصفون الله بالضحك الجميع بل يعملون به قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك الجميع يصفون الله الآن في علا بالكلام ابن عباس وتوعا بالعلو والجميع من الصحابة بالتفاق يصفون الله بالعلو لما دخل ابن عباس رضي الله عنه أرضاه على عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقال لها أبشري انت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وانت زوجه الرسول في الدنيا والاخره قد شوف شوف قد انزل الله براءاتك من فوق سبع اهو اثبت امري اثبت الكلام واثبت واثبت العلو والعلو بان الله فوق العرش علو الذات قال علو الذات قال من فوق سبع سماوات وعمر الخطاب تمشي خوله تقول ايه يا عمر كنت في مكة عميرة وصرت عمر ثم لئت على مدينة فصرت أمير المؤمنين واخذ تعز فيه فقام الرجل قال أتدين من تكلمين قال دعها ألا تعرف من هذه هذه خولة التي سمع الله كلامها أجب تستمعه الآن سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات وأجبت العلوه الله لا ينفون عن الله صفة من الصفات لا ينفون وهو الذين راوا لنا حديث ضحك الله لرجلين احدهما يقتل الاخر فياخذ بيد اخيه ويدخل الجنه فضحك الله لهما او منه قاتل ومقتول ولتتق في الجنه المفروض قاتل ومقتول في الاخره خصومه صحيح انا لا فضحك الله طبعا فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا والثاني دخل ساحه الوغى ناصرا لدين الله فقتل من ايدي الكافر والكافر الذي اسلم فدخل الجنه الاثنين دخلوا الجنة. فضاحك الله والجميع من الصحابة يصفون الله بالضحك ويقولون مثل هذا الحديث يصفون الله بالعجب لا ينفون وشوف كل هذه الصفات هي التي أتعبت الخلف عجب ضحك بالضحك تغير, تغير فأدخلوا عقولها الصحابة جميعا يصفونها وصفا دقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع بسيط قال عجب ربكم من صنيعكم اليوم عجب ربكم منه صانعكم اليوم ايضا يسمعون قول الله ولا يعرضون ولا يقولون اذا المجيء اذا هذا المجيء يحتاج إلى مشي والمشي يحتاج اعوذ بالله كل ذلك هم اوطوا من هنا سمع قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صف وجاء يوم اذ تبوج بالله عليكم انا اقول لكم شاء هم المشكله عندهم انهم كيفوا مجيء الله ففروا طب كيف كيف كيف تجيء جن صفوا لي أنتم نعم الحديث صريح أنه السلام قال, قال جهنم لها سبعون الف زمام, سبعون, زمام أو سبعون ألف زمام لكل زمام يجره سبعون ألف ملك تذكروا أنفا قلنا ملك من شحمة الأذن إلى العاطق خفقان الطير وسبعون ألف ملك يجرون زماما وحدا كيف تكون النار كيف تأتي النار كيف مجيء النار لا أحد يستعني كيف فلذلك نحن نقول التسليم ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط قال وجاء ربك والملك صفا صفح ذا قالوا فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه بحال وهذا الاعتقاد الذي به السلام وفيه السداد وفيه القرب من الرحمن سبحانه وتعالى في اولى أما أما أما تصورتم قولا أنه سلم عندما علك الأصوات هم يريدون تسيار دعاء فرفعوا الأصوات فقال أنه سلم على أنفسكم انكم تدعون انكم لا تدعون اصم ولا ولا غائب انكم لا تدعون أصمة ولا ولا هنا الآن اثبته ولا ماثبته عند النفي نفى وعند نفى نفى مع عباد كمال ضد ادبا لا تدعون أصمة يبقى الله سميع بصير يبقى ليش الله لا اله الا سميع صم لما ننفي عن الله لا تدعون الصمم قولوا لكمال سمعي سبحانه جل لا تدعون اصم ولا غائبة وما كنا غائبين قال وما معكم اينما كنتم حاطة بعلمي حاطة, حاطة رلوبية قال لا تدعون أصمى ولا غيبة فسلموا إن إن انما تدعون سبعان بصيرا قال إن الذي تدعون وهذا الذي أريده الآن إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي بالله بالله هموا هذا الذي أريده معكم الآن نقف عندها الصحابة يتصورون والصحابة العربية تريقة فقال فقال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم كل واحد أقرب إلى أحدكم من عنق الراحلة هل قالوا كيف وقد قال الله الرحمن عاش استوى هل عرضوا هذا بذات آمنوا بالقرب ولا ما آمنوا وهذا قرب خاص هذا قرب خاص لا تجده للكفار بحال. لذلك لا تجد القرب يوصف به الله إلا مع المؤمنين نعم هو يقول على الجميع وهو معكم أينما كنت لكن مع المؤمنين القرب ولذلك قال الله هذه اللفتة العلمية قال الله إن رحمة الله قريب أخذها المؤولون وقال يشوفها الآية بتاعها الآية لناه الآن لأنه قال إن رحمة الله قريب قال قريب والمفروض لغة صحيح؟ على اتياق إن رحمة الله قريباتهم من المحسنين قال قريبا من المحسنين قال ورأيتم؟ إذن معنى هنا الرحمة إرادة الثواب مذكرون ذلك؟ إرادة الثواب وكانت لهم مع أنها في ناحيتين ليست لهم قلنا هذا لجهلكم لأنه معنى قول الله لفعل إن رحمة الله قريبا من المحسنين انا سأمر عليكم جميعا ولا أنا أجيب ابتداء أحسن أحسن ابتداء؟ هذه معنى أن رحمة الله قريب من المحسنين لا معنى الله قريب من المحسنين برحمتك فأكون هنا قرب خاص بالرحم وكان بالمؤمنين رحيما فيبقى المعنى أنه قريب من المؤمنين برحمته هذا قرب خاص لذلك لا يمكن أن تجد القرب أبدا موصوب بالله إلا للمؤمنين وهذا قرب قرب سمع هو السمع الخاص قرب سمع إجابة لأن السمع سمع عام سمع ربي يسمع الجميع لا تختلف أي اللغات وسمع خاص وهذا السمع الخاص للمؤمنين وأخص منه للأنبياء والمرسلين سمع خاص هو سمع الإجابة كقول سلم سمع الله لمن حمده ما معنى سمع الله ما هو يسمع رسول الله يعني استجاب ممتاز فيبقى يكون ده سمع سمع خاص هو سمع إجابة ولذلك هنزل قال الله رعلا وإذا سألك عبادي عني فإني أكمله وشوف القريب لمن؟ لعبادي وقال عبادي هنا الإضافة أيضا التشريف ولا تقال إلا في المؤمنين قريب أجيب دعوة الداعي إذا تعال لذلك قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غيبة تدعون سميعا سيرا. ثم قال إن الذي تدعون أقربوا إلى أحدكم من أنق راحلة هذا المعنى فلا يكون عنه ما وصوا نفسه قال ولا يحرفون الكلمة عن عن قال ولا يحرفون الكلم عن عن موضعه فهنا علم تحريف الكلم لا يحرفون الكلم عن موضعه كما كنا التحريف المقصود به هنا على ما وصفناه وشرحناه قبل ذلك التحريف الايش انت لانك جادلت فيه كثيرا وتعبرت وجهة بتنفذني فاريد افسرها ولا اعرف ما ما من وجه إلا والله يعني أن يفسر ما فيه أما أنت نائم لا تائه لا غضبان لا مبسوط لا لما تبتسم وتظهر أتالي لوجهك أرتاحا <تصفيق> قلنا التحريف أولهم تحريف إيش أنت نفسك وتتجادل به مرة ماضية التحريف تحريفان تحريفه لفظ ممتزين وتحريفه والمبسوط معه التحريف تحريف المعد تحريف المعد يباليه دو مبسوطة قالوا إذا النعمة صحيح فوق ها؟ وهذا التحضير كما بيناها غبت أمس وكل هذا شرح أمس فيقول ولا يحرفون الكلمة عم واضحه وهذه فيها دلالة واضحها جدا على أمرين الأمر الأول اعتقاد السلف الأسلم طيب والأمر الثاني أن المعطلة أو المؤولة أو المحرفة بـ بـ بـ بـ بـ بأدق الألفاظ فيهم مشبه من اليهود فيهم مشبه من اليهود ان اليهود يعطلونه وقد قال عنه الله تصريحا يحرفون الكلمه عن ما وهذا في تحريف الكلمه عن عما واضح قال ولا يحرفون الكلمه عن واضح ولا يلحدون في أسماء في اسماء الله واياته انتهى ولا يلحدون في اسمائه نقف عندها الالحاد الميل هذا هو الميل والالحاد في أسماء الله ذلئؤلاء له صور خمسه من صور الإلحاد سأطرح عليكم هذه الصورة والبحث فيها لابد أنتم تأتون بها يعني الصور القادمة لن أبدأها وأنتم تبتدئوها إن شاء الله الاشتقاق من الإلحاد عدى علماء العلماء المحققون أن من قال بأن الاشتقاق في اسماء الله دل فعلاء وصفاتي من الإلحاد تعرفون ما معنى الاشتقاق؟ الاشتقاق من الإلحاد ينزل تحت قول الله دل وذر الذين يلحدون في أسمائه فالاشتقاق من الإلحاد ما معنى ذلك على الاشتقاق أنت اشتقص من من صفر نوع الاشتقاق هو الآن. قال الرحمن على العرش تسمي الله المستوي يمكرون ما يمكر الله تقول مات حاش الله ماشي؟ لكنهم لا يقولون ذلك ويقولون الاشتقاق بما يريقوا بالله يكون يكون على الكمال والبهاوة العظم وهم يستدلون بأدلة على, على, على أن على أن ابن مسعود دعا دعا وتوسى في أسماء الكتاب لم يأتي بها والثنون لم تأتي بها فما هي الاشتقاء والأئمة أحمد والشافعي لأن أحمد كان يقول في دعاء يقول يا غياث المستغيفين وين هذا أين اسم هذا الكتاب وسماء مفهوم هم يستدلون بذلك كيف تجيب تتعجل أنت الآن سواء أتعجل معك وأقول أنا أقول اشتغلتك من الإلحاد طيب ومعنى قول ياغب ستفضل. ستفضل طالبة نسلت الأغراض دعك من الأغراض بعد العلم هين تأتي تقول حضرتك ستسكر في أحد كان في الداخل ترك الأغراض سألهم أنت أنظر يا أخت أم أخ. أخذ دعك أسيبه خليه توه آه هذا عبد <تسجل تسجل> <تسجل> نقول أن هذا من باب الخبر لا من باب التسمين تفصيله ساتي هذا لأن ما ينسب الله الذي يتعلها أسماء صفات أخبار أفعال أخبار سيكون هذا من باب الخبر لا من باب التسمين تفصيله ساتي إن شاء الله باب الإلحاد في أسماء الله يتعله لو في أي سؤال سألتها هي على سجي نفي هئاه انتم او شوف هون اهو الحمد لله اتت الاجابات قال الاجابه عن ذلك انهم من باب الاخبار الاخبار عشان هنا كيف سبقوكم اشتقاق اسماء من اشتقاق لازم وقعت الفسل الراسي شوف هذا الثاني مثل هذا الاول يقولون يسمعونك والله يعني عامه ما يهمني انا الذي يهمني انني اجد انهم من, من أفضل الناس متابعه شوف الزمان هذيك كانوا طيب طيب ان كان في سؤال تفضلوا الا ننتقل للندفه الثانيه يعني تفضل والله عليهم في, في نفي كيف تقرا في السوره عن الكيفيه او نفيها إذا نظرنا للنبي عليه السلام لما كان يعذبهم في ما صلوا كما رأيتمون وصلي منظروا لعيئته وكيفيته نعم وسألوه نعم ورمقوا الكيفية نعم. لأنها, لأنها, ما لأنها ما منظورة لذلك نحن نقول الكيفية يعني منف... الكيفية لا نبحث وراءها بدليل السمع ودليل العفو بدليل السمع كما قلنا صحيح لأنه من باب أنك تقف ما ليس لك بيه علم فقال الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لك تعلمون ولا تقم ليس لك بي علم ومن باب العقل نقول أي كيفية إن تريد أن تحدث عنها لك صوب الثلاثة لها الأول أن, أن تراها عينة وهذا غير موجود غير وارد في صفات الله غير وارد حتى نستلم لم يرى ربه في الدنيا صحيح؟ أمر الثاني أن يأتيك الوحي بذلك وهذا أبعد ما يكون استألت أن يقول قد أخبارك الصادق المصدوق بها وهذا لم يكن إذن الأبواب الثلاثة لمعرفة الكيفية مغلقة مغلقة لا تصيع ان تصل اي نعم اذا هو كرر مقوله كيفيه سلود الركوع فقال لهم خذوا ما نسكم صلوا كما رايتموني فاستطيع القول ان في الغيبيات كان المسلمون نعم وهذا محض الايمان انهم في الغيبيات يسلمون وكما قلت لكم دائما براسنا كلام الشافي امنتم بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله وامنتم برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اي سؤال اخر برهني شرطك الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وقع يده ما للرؤون الحديث كالشمس يا حبيبي كالشمس وبها نقول نعم يجوز رؤية الله في المنام لأحيات المسلمين والله يأتي للمؤمن في منامه بصورة على قدر إيمانه ويأتي للذي هو أعلى إيمانا بصورة فوق الصورة قد يأتيه بصورة حسنة وقد يأتي الآخر بصورة أحسن لأنه قال قال أتاني ربي في أحسن صورة فيها جلالنا وقد يأتي لمؤمن بصورة حسنة ويأتي لمؤمن آخر بصورة أحسن وهذا ليس فيه تكيف للصفة لتفهم لأن كلما تقول يا راب المناة ويرى الصفات يذهب بذهني لإيش تكيف الصفة هذا ليس لمدخل لك فيه هذا لمدخل لك فيه لا ليس مخصوصا إذن الأصل عدم التخصيص أو نقول ائتنا بدليل التخصيص لا أحمد بن حنبل قال أنه رأى ربه عبد القادر الجلاني رأى ربه وهنا ما أحد عبد القادر الجلاني ما أكون في, في نفس الخاصة الذي تريدونه عبد القادر الجلاني قال رأيت ربي فقال لي عبد القادر إني أسقطت عنك التكارير قال اختأ عدو الله فخاض في معرفته قال ان الله ما ما قال لنبيه واعبد ربك حتى ياتيك لكن عارف انه شيطان ليس رب العرب مقام الناس نعم قال لي كان ممكن يقول نعم كان كان يستاهل يقول ذلك ليس كهو شيء لكن لما لي قال ليس كمثلي شيء هو أنت لست لبخير، مثلك لا يفعل أي السبب لبخلك ممتنى فلاي؟ السبب لمثلية نعم نعم نعم نعم ممتاز هو اسمها إيغال في توصيل المعنى أنه سبب المثلية غير موجود نعم نعم فهذا اسمه إيغال في إثبات علم المثلية أن السبب أساطا غير موجود معناها نقول المفروض نقول هذا كلام فيه بعض النظر في إيش؟ في القدر المشترك إلا أن نقول من العرب أن القدر للمشتواك أيضا لا يستنزم السبب فهو في النهاية سيرجع إلى تأكيد عدم المسلين قال الله رجل وعلا للنبي هل تعلم له سمية الإجابة لا لا نعلم له سمية نعم نعم يجوز أن سلم رأى ربه والمسلمون يجوز لهم دار إن داخل سؤال هذا سؤال يعني <متوسط> <تصفيق> يجوز لي مسلمين أن يرى رسول صلى الله عليه وسلم في المناس في حقيقة سوى نعم هكذا رب يعني <تصفيق> الشي… هكذا هكذا عشان فيه تخريف في النصف هكذا قل ما تقارب هكذا هكذا هكذا تغفر الله من قال أنت الآن كي يدفع الطفاء الآن عشان كده علي أبقى قاد بي دربها رحصة أخير دخلتنا في وعكة كبيرة لا لا هو يأتي الله بصورة حسنة أو صورة أحسنة هذا الذي يقال فقط وتسقط أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات الحقيقة البشري الحمد لله أمنت بها الحمد لله وشكر لله جزاك الله خير نعم نبدأ, نبدأ. نبدأ في الترميز سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واشهد ان